قال العلامه سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تالى وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفات الأطفال عن شيخين الميهي الكمالي أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن والتنوين أرباع أحكام فاخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعريف همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني ادغام بستات آتت في يرمولون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يدغاما فيه بغنات بين موعول ما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني ادغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنة مع الاخفاء والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسات من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما أحكام النون والميم المشددتين واغنى ميما ثم نونا شديدا واسمي كل حرفا غنات بادى احكام الميم الساكنه والميم ان تسكن تاجي قبل الهيجاء لا ال في الليينات الليد الحيجاء احكامها ثلاثه لمن ضابطه اخفاء لدغام واظهار فاقطه فالاول الاخفاء عند الباء واسميه الشفويه للقراء والثاني ادغام بمثليها اتاء واسمي ادغاما صغيرا يا فتى والثالث الاظهار في الباقيه من احروف واسميها شفويه واحذر لا وفاء وواف تختفي لقربها والاتحاد فاعرف حكم لام ال ولا الفعل للام الحالان قبل الاحرف اولىهما اظهارها فالتعرفي قبل اربع مع عشره خذ علمه مين بغي حجك وخف عقيمه ثانيه ما إدغامها في أربعي وعشرات ايضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحمن تافز ضف عم دع سؤاغاً زر شريفا للكرم ولا ما لولا سميها قمريه ولا ما اخرى سميها شمسيه وأظهرن على ما فعل مطلق في نحوي قلنا عن وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين ان في الصفات والمخارج التفق حرفان فالمثلان فيه فيهما احق وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين او يكون اتفقا في مخراج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم انساكا اول كل فالصغير سميا او حريك الحرفان في كل فقل كل كبير وافها منه بالمثل اقسام المد والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتالب بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجلا حروفه ثلاثه فعيها من لفظ واي وهي في نوحها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل الف يلتزم واللين منها الياء وواو ساكنا ان انفتاح قبل كل اعلينا احكام المد للمد احكام ثلاثه تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمات وذاب متصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قديم الهمز على المد وذا بادلك آمان وإيمانا خوذا ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام المد اللازم اقسام لازم لديهم ارباعه وتلك كلمي وحرفي ماعه كلاهما مخفف مثقال فهذه ارباعه تفصل فان بكلمه سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع او في ثلاثي الحروف وجيدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل ان ادغماء مخفاف كل اذا لم يدغماء واللازم الحرفي اول السور وجوده وفي في ثمانين حصر يجمعها حروف كم عاسلنا قصر وعين ذو وجهين والطول اخص وما سوى الحرف الثلاث لا الف فمدوه مدا طبيعيا الف وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قاد حاصر ويجمع الفواتح الاربع عشر صله سحيرا من قاطع كاذا اشتهر وتماذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدال لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع تم متن تحفة الأطفال ويتلوه بإذن الله تسجيل متن الجزرية